الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، فإن له معيشة تعال أخي. وتعالي أختي لننظر إلى هذه المعيشة الضنكة متى نشعر بها نعم إنها ضيق ونكد وكآبة في القلب والعقل والجسد والصدر والضمير والقبر وعند الله نسأل الله السلام والعافية هل يكفي هذا الأمر؟ بل حتى ولو كنت تملك القصور والدور والتجارة والعقار والأموال والله إنك لتجد حرارة المعصية وحرقتها وضيقها في قلبك وكم من الناس نعرفهم من يكسبون الأموال والأموال والأموال ثم إذا سألت قلت كيف حالك يا فلان قال أنا والله أحس بضيق الصدر أحس بكتمة أنا غير منبسط في حياتي أنا أحس أني معذب سبحان الله أنت تملك الأموال تملك التجارة والعمران والقصور كيف أنت ضائق الصدر يقول نعم أنا ضائق أقول نعم لأنك بعيد عن ملك السعادة جل في علاه سبحانه وتعالى فالسعادة هو الذي يملكها وحده أما السعادة التي أنت تبحث عنها فهي مزيفة وهمية وقتيه بعدها هم وندامة هل يكفي هذا الكدر في الدنيا لا والله لا يكفي بل قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامه كان يبصر في الدنيا ولكنها اليوم اعمى عند الله لماذا اسمع سؤال وجواب ما الذي يجيب ربي وربك سبحانه وتعالى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا اسمعي جواب قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أتتك الآيات التي تأمر بالصلاة نسيت الصلاة أتتك الآيات التي تأمر ببر الوالدين عققت الوالدين أتتك الآيات التي تحرم الغناء سمعت الغناء أتتك الآيات التي تحثك على أصحاب الصالحين مشيت مع الصحب السيئة أتتك الآيات التي تحثك على صلة الأرحام قطعت الأرحام اتتك الآيات التي تحثك على غض السمع والبصر على الحرام فاطلقتهما في الحرام اتتك الآيات التي تحثك على الطاعه فقصرت في الطاعه اتتك الايات التي تنهاك عن المعصيه فخذت في المعصية قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك احد ولا يظلم ربك احد سبحانه وتعالى نعم بل قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وكذلك نجزي من اسرف ما معنى اسرف يعني في الذنوب والمعاصي ولم, ولم, ولم يؤمن ب <تصفيق> عذاب الاخره اشد من العذاب اللي اذاقها الله في الدنيا اشد واعظم